تفسير سوره الفتح بسم الله الرحمن الرحيم وحان كبلاء يا ماع الهينا حريستك جود يا مدقره ند بن حريستا فتحنا لك فتحا مبينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم انجاك سين فتحي غرغار عد ليؤثر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم من نعمته عليك Way utim managemete hura laika weh, die ka siropon, mustetime. See alla kubu nafuga fkihara, ja kidden benermedi senakugu tamjala, jitkatas senakugu hanunio. Way utim sura kalla, huinas ran azize. Koguna gargara, alla أغزل السكينة فِي قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله أكدك حسن لأن إذا قلوبت المؤمنين تسعي إيمان أو سياسة الإيمان كودي اللَّهُ أَيَسْكُنَ الْجُنُودَ كُسُغَن سَمَاوَاتٍ كي وَأَرْضٍ كَيُذَلَّكَ عَلَنًا وَعِلْمِي بَدَنَ حِكْمَةً بَدَنَ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وكان ذلك da الله fausa naalime. Seoga liia momin interregiahu, embe, et see Dambigadan huwa as-suriy arinta siyalaqti sa wahay ku tahay liban wayn wa yu'adhdhib al-munafiqin wal-munafiqat wal-mushrikin wal عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم ومساءت مصيرا يا اي نوع عذاب منافق <تصفيق> انت يا مشرك انت رج يا هويبا حمانت كركده كورتو اللَّهُ نَاوَلَ نَادَهُ نَوَعَدَ وَحُنَ وَدِيَارِ إِنَّارَ جَهَنَّمَ مَلْؤُهَا يَدًا وَحُن ولِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله اسكال جنودك خصغان سماواتك يا دولك لنا وعزيز حكمه بضناه أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنك أكدر رياضيه ومقراتيه بشاريه يدنا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سيعداد والله يا رسول <سؤال> كيسا الرميسان <متصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هنا قرقارتان هنا وينيسان ألا نغتس بحستان روريا قلبا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا كُوَا كُولَ بَلَّمَا يَنَبِي مُحَمَدَوْ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَحَيْبَلًا لَنْلَقَ <تصفيق> لَيَانَ اللَّهُ أَلَّقَ عَنْتِي سُقَعْمُهُ وَذَ قافكي بري ابلن تاس نفتي ساون بو بري قفكي بلنتاس اوفيهنا الله وحسين الله اكبر لا Wa kukho, dia, dia ta Quran ka ka. Sora tulfad heiwa medani ja sagali alla vatana ja edola jeeka koman taiwana surad dasi dedia fartanadi الله karimka. Sora tulfad heiwa haya habibkenna salallahu aleihu asalam kusuad daktei markei saagi Heshiski heshiski شروط ادغنلا گلا النبينا <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم كثر شروطها سي خير يا فتح وهاي النبي يا مؤمنينتا اي راه وحان كادانين ان غرغاركو حقا لكي ما دم مؤمن الله اي اسغي على اس كستو كو يماد اخيرا جنوين الله في الليبان وين يا الله تيسكليهين يقولون أنه يحبك يا شهر المنافقينك يا مشركينك الله يحبك للنماء على اللعنة والله يوليب اللعنة نارت جهنم أين قالي أيها الأحب الله يحبك يا ربك يا دولك يا وحكو حبيبك صلى الله عليه وسلم الله سعد رسيء نقدم اقرأتي بشاري يدقى يقر فيه حتى عالم كوردا Nemaan te enne vaha wajib nukua nabiga ina sallallahu alaihi wasallam rumeinu si võine ina ugargarinu. Allana subhanahu wa ta'ala ankaabagna kuhurnanu vakti kastasihanu libaanu akhiraia dunia. Ayuhal ahubba võine nubelante allai ya rasulki sallallaha kallaisi allai ajir võine nausii. Hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. سقولُ لك المُخفُونَ مِنَ الأأَعْرَ بِشَغَلَتْناَا أَموالونَا وَأَهلونَا فَسْتَْفِلنَا يَقولُونَ بِأَلسِنَتِهِم مَا لَسَ فيِي قُل بهِهم قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُم نَّفْعًا بل كان الله بما تعملون خبيرا نبي الله وحا يقول <تصفيق> دي كويرير بادية ها ها يدقال كي هورك هلا يوحان مشغولي وحولها نجي أهلكا نجي اللدن بدافنا ويدي عرب قوضا ايا قلب قوضا اياس خلاف سنكوا وحا تقول ده ذا دي بيا با الله بحيا ارِنْتُنَا سِداسْمَا هَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَغْيَهُ وَاحِدٌ سَمَاءَ نَيْسَانَ بِالظَنَنْتُمْ أَلَّيَنْ قَلْبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِنَ ذَلِكَ فِي وَزُيِّنَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنًّا انْتُمْ ظَنّ النَّسَاءُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَحَاشَوَ مَا لَيْنِسَانَ إِنَّ رَسُولَكَ يَا مُؤْمِنُونَ تُؤْذَنُ قَنِينٍ أَهْلَ قَادٍ وَلِجُدْ سَأَسَانَ قَلْبِي نَحْنُ لَقَوْرِحَ يَوْمَ لَهُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا قَفْ كَانَ اللَّهِ يَا رَسُولِكِ سَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ رُمَيْنٍ قَالَنَا وَحَانُوا الْدِيَارِ النَّيْنَارِ تَسَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَوكان الله غَفور الرحيم على أيعسكامام الكوحكُ السغن سماوات كدلك ع الض نودا بداف عد الضنوعذااب الله بدااف حرستا سقول المخَفون إذ طلَقتم إ مغم للتأخذ هذا غوناناتبعكمم يريدونَ أي يبّل كلَام الله الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وحايدون كله كوي كهل الجهاد كم مركز قنيمة سوق عدم عيسان ندايا آنئذ رعنا إياقودون إلي بدلان هذا الكيالة وواحد كل هذان ميسان الا ناساسري مرهره وحين ده واد نحس ديسان كواسي وكوان وحبغرنن وحيروا قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم الي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون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 <تصفيق> نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاد قل هذا كوي كهري دقال كي هرير باديها وحاليذن كي يريئنا لدقال لنتانك وحوك بذن إلائي كإسلامان حداد رنتا سلكو أضع دان وحويد سين أجر وين حداد سديدان سيداد هريب أجيستين الله وإذن عذاب عذاب دارا ليس على الأعمى حرج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 ومن يتول يعذبه عذابا اليما قافك اند على يا كنا فضائك حنون سندا بمسار حق جهادك قافك يا الله يا رسولك سادع وحو جلن جنوين اي دحدريري وبيال قافك صحكك جيس الله عذاب درن اي الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الأحب السحماها إن لغا حردوا لأنك مسلمين تأيالا دقال لأنك قالة يدوا لغوا عن يا حالهي حالهي يأهل كي يكون مشغول لأن الله دم بدافة لنويدي arinta saw arabiya qalbi khalaf sanalla ya haya ya dhib ya dafi saga nah wal baog sahna ma haylaskada dhiyeen rasulka la ya ashaabti su ay dagaalka ku jabayan oo isan dib ugu soo labanaynin ay isan dib ugu qadi allah ya rasulki saidan rumaynin allah wuhu diyar ynaarta ayuhalahi ba'ala ya askal ma'mulka irka ya dulka idu donana wu dafi idu donana wu adabi wa ana dambid dafna harista sahna ma in markay Muslimintu tu da la dagalamayan laga da markay gola istana qaniman lawidisto arinta si wayn eysen muslimun tu Ku asihadalladoda waha kamida waan xistaysan sabbtu wa ahma qaratiyal nabii muhammad ku asre badiyaha ee dagaalkii hore ka halee wahaad ku dhahdaa wahaad ka qayb qaadanaysan dagaalkalo daran ilaahay ka islaamaan hadallad dehadan la jirwayna ayu din sin hadas sadiidan sida Horayba wud yasatin adab qarana ayu allahi علكم مكلف قفن وحو سنعود سدا دراد قفك ان دولها امنا فضا ما هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله وحورا لك النقد المؤمنين تمركي النبي يوكبوا لبلا تميين قيتكو هستيسا ألا نوحوا قادي وحا قلوب تودا كسغان وحونا كدشي حسلوني وحونا كواب المرين فتح الدو ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً وحوك لك أبا المريق نيموين بضاً أويقاداً دونان ألا نوامدك قالبك يا حكم الدبضاً وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وحول إذن كالرابي قاماها قارضة سياء مؤمنين تاغلن قد تعالى عمد إذن كن أهلون يجهدك توسن وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا مَدَّ كَلَّ وَحْوَ اللَّهُ إِذْ نَدَتْكِ يَا غَنِيمَةَ كَلَؤَيْدًا أَوْدًا أَلَّنَا وَحْوَ ma la yajiduna waliyan wa la naseera hadai galado idin la dagalan wa yarari wa inajabi gargarta sunnatullahi allati قبل وَلَنْ تجد لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلًا تَسَنَ وَاجِدْك يالَ أُمَدِي نَغُورَي كُتَغِين وَخْ بَدَلِ كَرَنَ مَجْرُو وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُ وَكَانَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللَّهُ وَكَانَ إِذًا لَإِلَاءَ إِذِنْ كِيَ غَالِدِي مَكَاد مَكَاد مَكَ غُدَهِدْ جُقْتِينَ كَدِي مَرْكُو إِذِنْ كَغُولَيَ غَالِدِي مَكَاد لَنَو أَرْكَ وَحَد عَمَل فَلَيْسَان هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ معكوفا أن يبلغ محلة وَلَلَا ررجَالُم مُؤْمِنُوا نَوَنِسَ أُ مُؤمِنَةُ لَم تَعلَمواُهُمْ آ تَقَوهُم فَتُصيبَكُمْ مِنْهُم م أََّح عَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدَخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا قَالَ دِي مَكَادُوا أَكُوِيدٍ كَالْرَيْبٍ مَسِّدْ كَحُرْمَيْسًا حَوْلَهَا هَذِي قَنَ أُدِّي دَ إِنْ لَكَيْهُ هَلْكِ لَكُبْ ق <تصفيق> Hadday san jiri lahay ragiya ha ween muu miniina oo gaaga laannuul. oo markaasidin kononogayn adddhiba tagaysa tanoo qaebeydin kar raacada waalaydinfa sixiila halal dagaalka. Si wa lagu galiyaada xariistiisa doono. هَذِي الْمُؤْمِنُونَ تُغَالِدُ كَسُوءِ مِلَاهِيَنَ أَلَوْ حُوَ عَذَابٌ لَهَا قَالَتْ عَذَابٌ دَرًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما حصوص تمركو الله عليك وقالوا بقلوبتو دا إسلويني عارو سدي إسلويني دي جاهلين توكله لن أعكد أن تحكي رسولك أن تحصلوني وحونا وفتح كلمة دعا لك عبسك إياكا نغمد كلمة دعاس أهلنا وحونا ألا نوح والبواء يا هاي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اي اوهله حباها وحن كا قادنا انو الله رالك النقد المؤمنين تي في سيبلنتي لغالين رسولك مال انتي حديبيه وحونك وذا المري وناجي حسلوني قف كستو مؤمنه او سدا سوكل لغيلنا الله وحو كوابل مري غرغار يا نصر يا غرغار يا نصر يا قني الله بلنتي سدباهاني اوغوفول يا مؤمنين تا مغالده مكه بركيسن ايونا غانتودا كوسعليي وحان سنذا لك ميدا اني ددك كوتسن حقكاد كان غالده ارينتا اي او هل حبعا يدان وحان كلو كادان ان الله يا واد لوح والبن حكمه دي سايي كسودان مركو دوننا وحو كلو باتي ادغال كا غالده يا مؤمنين تسدو كلو باتي صلى الله عليه وسلم يا قالدي قريش يا قالدي قريش اودي الدين النبي يا صاحب ثين عمر استان الله وحو مر والبا الى لي انا نحريست أيُّها الأحباةُ هذا وحانَ الوقتُ قد آنَ لنا أنْ نُسْنِحَ ونا جاءَ لكَ أبسقَ لكَ أبسِ حسلوني يا إيمانَ هذا وصلى الله وسلمَ على نبينا محمد وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ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 ونذلك فتحا قريبا الله سيدنا ابو هرما يا رياض الرسولك اهد ان المؤمنين تقلدون حرمك ان شاء الله يجا امنه اوتما حير يا حجك يا عمرهك كدب يجا عندك عبسونين ونوحون الله اي وحيدا اوين مركا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللَّهُ وَكَانَ لَدَيَّ رَسُولُكَ سَحَنُونَ يَدِين حَقَّ سِي وَغَسَرَ مَرْيَمَ وَنَنَلْنَا مَخْرَاتِكَ فِلًا مُحَمَّدُ رَسُولُ الله مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ ركعا, رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ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 وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا محمد صلى الله عليه وسلم ورسولك أَلَّا سِحَابَ دِيْسُنَا قَالَ ذَوَيْكُ أَذَذَيْهِنْ دَحْدَ وحاضر كيسا يغير ركوح سنو سجو سنو دلبي ديغداء اللي يرى اللي هنشيس علامة هذا نوجه كموقاته سجود الرات كيدا درتات ساسان اللقو تلمامي توريد تلمانتو دا انجيل وحايل مديهين بار صبحي سيفيدة اوحو قيستي اوصف عنو استاقتاي اوصف عنو استاقت اللي ابن قليسي بارتاسيو اللقالة دوقو عادقاليو الله وحوبا لانقاذك وحقا رمي عمل وناكسا فليمؤمنين تنكا مذادا بالله في أجري وين الله أكبر الله أكبر لا ايها الاحباء الذهاب وحانك قادنا إننا إني رياض النبي ذو حق تهي سيداد دراد ديد مركو حبيبك أنو صلى الله عليه وسلم كل رياضي سقيا صحابة ديسو كعباد الطوافاء ايها وحاد عدئين ايقال دي قرشي دو ديدين كعباد السندك حده بي تاسنا وحاك انت اسويد دين مركاس اللعادة دي إينا رنقن رياض النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً نوير موذي رياض النبي صلى الله عليه وسلم وينقل إن حرامك يغو آمنا وين اللوافين كعبذا آياداً وحانك لوك قاضنا إنعين الدينة إسلام كتا الدينة حقايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم للاسوا ديريه سيدا خلایا ذه وحين عدين ينسف وين الله عليه وسلم يا صحابدي صحاب ود كويس النحري استقالنا اسك عليا حبيبك انه الله عليه وسلم حبيبك انه صلى الله عليه وسلم مؤمنين تسيدي سجع لي يسق النحريستان وحو كتلم مجد قفكليه جرك اسقار انت كلنا ويل حنون سن وين ال چه د حدابه اهل احب و این ان کو ده ناسحاب الله علیه و سلم حبیب کنا الله علیه و سلم یا اصحابتی سوحا و نا گوده ی سائلکوده ی گسنیمادودا لغو تلما مایکوبتی هوره وحانا لغو الله Ha dabaiha alahabba wa inna kunta sallallahu alayhi <Sessi> wa sallam hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in